والآن مع آفة الدعاء على النفس والولاد أحبتي بالله وحييكم بحياة الإسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذه حلقة في سلسلة حلقاتنا آفات اللسان وهذه الآفة أيضا تبتلي بها بعض من رجالنا ونسائنا وهي الدعاء على النفس والدعاء على الأولاد لما يضيق الإنسان ضرعا في هذه الحياة بمشاكل شتى وبالذات نجت هذه على ألسنة كثير من الأخوات حتى بعض الملتزمات منهم نسأل الله التوبة الجميع إن شاء الله رب العالمين فتدعو على نفسها وتدعو على أولادها فيعني هؤلاء ما سمعوا ربما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءا فيستجيب لكم سبحان الله يعني إذن المسألة أن ممكن الإنسان كما قال رب العباد سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا يعني لحظة سبحانه الله حتى قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس عمه رضي الله عنه فقال له العباس ادعو الله لي يعني ارحل من هذه الدنيا رسوله يعني تعب كابرة في السن يعني ايقن ان الوفاة افضل له عندئذ قال صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عمه في دوايا لا تمنى ان احدكم الموت من ضر اصابه فإن كان لا بد فاعله، فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني لا تمن لنا أحدكم الموت من ضر أصابه. إذا أصاب الإنسان ضر، فلا تمن الإنسان الموت. فإن كان لا بد فاعل يريد أن يدعو يعني بدعاء محدد، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني هذا كلام. يعني كلام طيب والعجيب اننا اذا نظرنا الى عالمنا العربي والاسلامي وترقلنا بين بلاده تيد ان كثير من الناس في بقاع الارض العربية الاسلامية على أسلاتهم كلمات كثيرة من السب ومن اللعن ومن الدعاء بالقطيعة والخيبة وأن الله يأخذ أهل العذاب مقتدر والعذب بالله وأن رب السماء يغضب عليه وأن يعني نسأل الله تعالى أن يكف السنواتنا عما عما يغضبه عز وجل أو يكون وبالا علينا والعذب بالله رب العالمين ولذلك المسلم وقاف يدعو بالخير إذا غضاضة أو تضايق أو أزعجه أمر أو أحسنه أمر فليشك همه الله سبحانه وتعالى يعني الانسان ما الذي تكسب الام اذا دعت على ابن لها فاستجيب الدعاء سوف تكسبه حصرة وندامة واسا والما وربما مرضا مقعدا نتيجة ان ما تراه في ابنها عبارة عن استجابة الدعاء الذي كانت تدعو به والانسان يعني ليقول خيرا او ليصمد فمن ضمن الفاتحة الانسان ان يدعو الانسان على نفسه يعني الأرض عندما يغضب من كثرة الطلبات في البيت مثلا يدعو والعزب ده يقول اللهم أسأل الله ألا أرجع إليكم مثلا والعزب ده رب طب لماذا هذا يا أخي اسأل الله أن يكرمك من فضل اسأل الله أن يشرح صدرك اسأل الله أن يرزقك من من كرمه اسأل الله أن يرزقك من خزائنه اسأل الله أن يقنع أهلك وأبنائك بالحياة وبالمعيشة حتى وإن كانت يعني المعيشة ضيقة الحال أو الرزق قليل مثلا فتدعو الله ان يوارك في هذا بزن لكن ان تدعو على نفسك ان لا تعود اليهم تدعو على نفسك ان يذهب هذا المال ان تدعو يعني سبحان الله على الولد ان يذهب ولا يعود او على البنت يعني ليس هذا من دين الله سبحانه فلانها ربما توافق ساعة ساعة استجابة يضيع الولد وتجول الاموال و تخرب البيوت والضياع والمزارع والشركات لماذا؟ لأن الإنسان لا يجب أبلا أن يدعو على نفسه لماذا تدعو على نفسك أخا الإسلام؟ لماذا تدعو على ولدك؟ لماذا تدعو على ضياع نفسك؟ ادعو الله سبحانه وتعالى أن يفهمك ادعو الله سبحانه وتعالى يعني هذا الإصاء التابعي الذي قيل له إن فلانا يؤذيك عليه قال عجبا أما في قلبك رحمة أتريد أن أجمع عليه ظلمه لي ودعائي عليه انظر يعني حتى هذا العفو هذا القلب الفياض الجياش رحمة الله عز وجل انظر ماذا يقول يعني لا أريد أن أجمع عليه أنه ظلمني وهذا من عهل القصاص يوم القيامة ثم يعني تريد أن أدرأ أنا عليه ودعوة المنظوم ليس بينها وبين الله حجاب إذن الإنسان يكون بهذا المنطق الإيماني الا يدعو, يدعو بدلا ان تدعو على الولد العاق بشيء ودعو له بالهداية عسى رب العباد ان يهديه البنت المتأبية المتمردة على ابيها امها بدلا من ان تدعو عليه ادعو لها الولد الكسور على المذاكرة لا تدعو عليه ادعو له الولد سبحان الله الذي لا يوضب على الصلاة ولا يسمع نصيحتك ولا كلامك بدلا من ان تدعو عليه ادعو له القريب الذي ظلمك والله لو انت يعني اخذت كياسة المؤمن فالمؤمن كيس فاطم بفضل الله عز وجل حتى الظالم حتى الظالم الدعاء عليه ربما يزيده ظلما فاته له عسى رب العباد ان يهديه يعني الانسان ما الذي نكسبه يعني نفرض جدا ان هذا الظالم الذي اخوك مثلا الذي اخذ ميراث ابيك او اختك التي اخذت مثلا حلية ومجوهرات امك بعد ان ماتت وتركت مجوهرة معينة فأخذتها البنت الوحيدة مثلا في الأسرة بدل من أن تدعو عليها ربما دعاؤك عليها يزيدها ظلمة يزيدها عطوة يزيدها تمسكا بما فيها. يدها ادعو الله لها بالهداية فإن هداها رب العباد سوف تعيد لك حقا سوف تتنازل عما في يدها سوف تعيد الأمور إلى نصابها سوف ترجع الأمور إلى حقيقة أمرها وتعطي كل ذي حق الحق هكذا الدعاء للأخ على, على العم على الخار على القريب على الجار على صاحب المنزل على صاحب العمل على الموظف الذي يعمل تحت يدك يعني يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب والملك يقول ولك مثل ذلك اللهم أهده اللهم أشفه اللهم أشرح صدره اللهم أسر أمره اللهم أفقه من غفلته اللهم أعقظه من نوم يعني هذه الدعوات كلها الملك يقول لي ولاك مثل ذلك وفي نفس الوقت هداية هذا سوف تعود علي انا بالخير لان اذا دعوت حتى على رئيس في في في في عمل معين او في ادارة معينة او في مسئولية او في مكان او في جهة معين اذا دعوت ما الذي كسبته لكن لو دعوت له بالهداه فهداه الله رب العالمين هذا في مصطحتي دنيا واخرى يعني في مصطحة الدنيا ان ينصفني الأخرى أن لا أغتاب ولا أخذ في عرض ولا يأخذ من حسناتي يوم الخيام إذن مسألة أن تدعو حتى لمن ظلمك هذا يعني ولذلك يقول ربنا في سورة بصلك ادفع بالله هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ثم قال في تعقبا على هذه الآية رب العبادة عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يتعجب الإنسان ما الذي يعني جاء يعني بقضية الشيطان هنا في معرض الآيات عن الدفع بالذي أحسن لأن الذي يجعلني ألا أدفع بالذي أحسن هو الشيطان يقول لا لقد ظلمت لقد صنع فيك كذا لقد اخذ لرجلك الوظيفية لقد ابى ان يعين ابنك في الوظيفة الهلانية لقد صنع كذا باختك او باهلك او بكذا او بكذا في انه رفض ان, أن يوظفهم او رفض ان لم يكن وسيلة خير في تزويج فلان او خلانة اذا انت اذا دفعت بالتي احسن فاذا نحيت الشيطان فاستعادت بالله من الشترين اما اذا تملكت الشيطان عند عندئذ سوف تصنع ما يضر بك وما يضر بغيرك ولذلك قال ربنا عن الإنسان الذي يريد أن يصنع خيرا ادفع بالله فيه أحسن ما النتيجة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم فالإنسان قد يقول يوما لقد دفعت بالله أحسن فمن قلب العدو ولي حميمة نقول له كذب إن الله عز وجل صادق فيما قال ولأتي احسن بنية صادقة جاءت النتيجة طيبة هكذا مع الاقارب ومع الاهم بين الزوج والزوجة بين الجار وجار بين صاحب العمل والموظف الذي عنده بين المسلم واخيه المسلم بين المسلمة واختها المسلمة اذا انطبع المجتمع على هذا الامر ارى الله اعلم ان المسألة سوف تعود الى نصابه لكن أن يتعود تتعود إنسانتنا الدعاء على الغير الدعاء على الناس حتى نسمع مثلا لهجات محلية في كثير من الدول العالم الإسلامي للأسف الشديد يعني ترى والأسف مثلا مثلا يعني في بعض البلاد مثلا ك يعني كلمات يعني سبحان الله العظيم تدل على أن إنسان يدعو على إنسان سبحان الله وهذا كلام خفير نحن مثلا قلنا أنه ممنوع أن يلعن مؤمن شيئا لا يلعن لا مسلم ولا شيء حتى ولا حتى حيوان أعجب ولكن نرى في بعض البلاد من يقول له عليك لعنة الله الله ولذلك للأسف حتى القائمين على أمور الأسف الفن هذا الله الجميع يذكر كلمة اللعنة هذه كثيرة من باب اضحاك الناس وهذا كلام خطير لأن اللعنة تتصعد إلى السماء فتغلق في وجهها أبواب السماء ثم تعود فإن وجد الذي لعن أهل اللعنة وإلا عادت وارتدت إلى صاحبها واللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله رب العالمين خذ الإسلام لماذا ندعو على أنفسنا لماذا ندعو على أولادنا لماذا ندعو على أموالنا أن تذهب لأن النتيجة للأسف بدعائنا هذا اذا كنا سوف ندعو على الانفس وعلى اولاده هي ضد الانسان اخير الانسان ضد نفسه يدعو على نفسه يدرع على اولاده فيصل اولاده يدعو على امواله فتذهب امواله من ذا الذي يحزن عند اذن الله لن يحزن الا صاحب الدعاء نفسه. صاحب الدعاء نفسه الذي سوف تعود عليه هذه المصير وهذا يعودنا أن نمسك ألسنتنا إلا بالخير يعني اللسان لا يقول إلا خيرا ورحم الله امرأا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم اللهم جنبنا هذه الآفة وتب علينا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى